فاصبر إن وعد الله حق واصفِر لذبك واصفِر لذبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.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 وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين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 فأن تؤفكون كَذَلِكَ يؤف كل الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء, والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعووه مخلصين له الدين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 امرا فانما يقول له كن فيكون